الذيَّذينَ خَصِرون أَفُسَهُم فَهُم لا يؤمنِون وَمَنْ أأَبْلَمُ مِن نِفتَرَ عَ اللهَّهِ كَذدًا أَوْكَ الذبَبِ آاتِه إِهُ لا يُفْلِفُ الظالِمُون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 قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من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 يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا وَلَو تَر إِذْوقِفُ عَلَ النَّارِ فَقالياَا لَتَنَا فَقالياَا لَتَنَانُ رَدُّ وَلانُ كَذّدَ بِآاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْ